متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا